بوك تو شاطنو سبعة وخمسون سبعة وخمسون داكتر ركتسي الطبيب عند الطبيب أمر داكتر ركتسي شاكت كاراتسي عندي موعد, عندي موعد مع الطبيب الموعد عندي في الساعه 10 الموعد في الساعه 10 اپনার ما اسم حضرتك, ما اسم حضرتك؟ অনুগ্রহ করে প্রতীক্ষালয়ে বসুন ডাক্তার কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবেন আপনি কোন কোম্পানি থেকে বিমা করিয়েছেন। تأمينك الصحي مع أي شركه تأمينك الصحي مع اي بماذا اقدر ان اخدمك بماذا اقدر ان اخدمك هل تشعر بالم هل تشعر بألم؟ أين كوثاي باثا كورتشي؟ الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ امر سب সময় পিঠে ব্যথা دائما بألم في الظهر. أشعر دائما بألم في الظهر. আমার عندي صداع في اغلب الأوقات عندي صداع في اغلب الاوقات আমার কখনো কখনো পেটে في البطن اشعر احيانا بالم في البطن اعنار من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك পরীক্ষা من فضلك تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير আপনার রক্তচাপ ঠিক আছে আমি আপনাকে কিছু ওষুধ দেবিকা হবুব اعطيك حبوب আমি আপনাকে ঔষধ নেবার জন্য প্রেসক্রিপশন লিখে